<تصفيق> أي تلك آيات الفتاة الحكيم هدى هدى ورحمة في المحسنين الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة ومن بالآخرة يؤتون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وَبِمَنْ وبما من الناس من يشتغل له والحبيلة ليضل عن سبيل الله وليل علمه ويذفتها على تُنَامُ وَمَا نَسْتَكْبِلُكَ كَأَنَّنَا نَسْمَعُهَا كَأَنَّنِي وَنَيُّ وَقُرَا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ من الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَهُوَ الْحَكِيمُ Hone hurting them because they were gutted filtling. He was разные density that they left فأعوني ماذا خلق الذين من دونه بل اضع كون في طلال مبين ولقد آتينا نعمال الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر وقل كفر فإن الله ردي حميد وإذ طال القناة بإبنه وهو يعلمه يا أولي لا تشعر بالله إن الشرك أهم عظيم وغصينا الإنسان الوالدين حملتهم وهنا العذاوا عبارة أمه ومن على أحده وفصال في عامين ألي اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرش بما ليس لك مني علم فلا تقلنا في الدنيا معروفا يَا من لَنَا مَن آتَى إِلَيْنِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَنْجَلُونَ يَا مُنَى إِنَّكَ تَقُولُ قَوْلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ فتدور في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله نقيف خبير يا بني أبني الصلاة وأنظر بالمعروف والأعلم منك لوصف العدى أخرابك إن ذلك من عزم المؤمن ولا تصحب حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مفتال من في مشيك وارضغ من خبك إن أنكر الأصوات لصوت الحميم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ومن الناس مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ولا كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّىٰ أَسْلَمَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذَا أُنْذِرَ بِالْأَخِرَةِ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مرسل فقر استهزك بالعوة المفقى وإلى الله عابده ومن كفر فلا لا غفوا الا ان واقعا تنذرك بنار ام ان الله عليم بما تفعلون نمتعهم مننا سنذوقهم الى عالم الضيم من السماوات بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلان والمحر يردون من دار وَالْقَاهِرُ يَوْمَئِذٍ مِّنَ الدِّينِ سَلَامَتُ أَبْصَارُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ اللَّهَ حَقُّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مَا خَلَقُوا وَلَا دَعَوُوكَ إِلَّا لِأَنفُسِهِمْ وَاعِبًا إِنَّ اللَّهَ ألم تر أن الله يبت الليل في النهار ويبت النهار في الدين وسفر الشمس والقبر كل يجري إلى أجل مسمزنا وأمن لا تعملون قبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دومه الباطل وأن الله هو العليل الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله يريك من آياته إن في ذلك آيات لكل صفاة شكور وما يجحب من آياتنا إلا أن يا أيها الناس بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الظرحان وما تدري نفس ماذا تقصد وداه وما تدري